untuk menghujumkan mereka, yang saya kurangkan mereka, seperti ini kita berdoa. Kau berasalan bulan dengan kotaikan olehYes فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احيا او امواتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ rauas yang maksiat, dan airkanlah kalian air firaat. Dan akan datang hari kekal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 Wailuill yom a dzil lal Mukazzbin. Wadaqil lahum urkaulah yurkaun. Wailuill yom a dzil lal Mukazzbin.